واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إذ يعدون, في السبت اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبدوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومه الله مهلكون لم تعظون قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ونعلهم يتقون فلما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 فلما عتوا عماله وعنه قلنا, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبهم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 القائمين بالقصد آمين اللهم آمين وإذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يجب على أهل العلم إخواني وأخواتي أن يصدعوا بالحق في وجه العصاه وفي وجه الظلمه والجور والفسقه المتسلطين على عباد الله بغير الحق وان غلب على ظنهم بل وان قطعوا وايقنوا ان موعظتهم لن تصلح من هؤلاء لن تصلح من حالهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا إن مصيرهم لائح وإن نهايتهم واضحة ومع ذلكم أيها الإخوة ليس يعذر أهل العلم وأهل الحق الذين يطلبون رضوان الله تبارك وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو إلا إياه على هؤلاء أن يقولوا كلمة الحق حتى لا يتسع الخرق على الراتق وحتى يعلم الذين اشتبهت عليهم الأمور أيها أيها الإخوة والأخوات الحق من الباطل حتى تبقى الحاسة النقدية فعالة ومرهفة عند الناس حتى لا تدلهم الظلمات فلا يميز بين حق وباطل بين نور وظلام وإن من السهل أيها الإخوة السهولة النسبية على المرء أن يكون عالماً أو مفكراً غير ديني في غير علوم الإسلام من السهل يريد هذا يجهد نفسه ويدأب في طلبه ويتحصل على ما قدر له لكن أن تصير عالماً دينياً عالم دين مسألة صعبه جداً ليس لأن علوم الدين صعبة هي أسهل من غيرها حقيقة نحن الآن نرى الحالية والعاطلة تتكلم في الدين من يحسن ومن لا يحسن ما اكثر المشايخ ما اكثر المتكلمين في الدين ايها الاخوه في عالم العرب والاسلام بمئات الالوف خريجون وغير خريجين بشهادات وبغير شهادات بعمائم وبغير عمائم بلحا ومن غير لحا لكن ما اقل ان يكون المرء نابغا في علم علوم الدنيا هذا العلوم اصعب واشق بلا شك علوم الدين سهله ليست بتلكم الصعوبه صحيح صعب جدا أن تصير إماما من أئمة العلم ليس مجرد شيخ أو متمشخ تسود البياض وتبدأ أنك مؤلف ومصنف ليس هذا تصبح إماما حقيقيا والإمامة ليست بالعلم وحده بالعلم وبالمواقف كما نقول دائما بالعلم وبالذي تفعله بهذا العلم بما توظف العلم في سبيله ومن أجله بما تقوله بهذا العلم ماذا تقول ولمن وفي أي وقت لأن الشجاعة في غير وقتها انتهازية بعد أن تنجح الثورات كلهم يؤيدون الثورات رجال دين وغير رجال دين علماء ومفكرون وصحفيون ومثقفون كلهم حتى العامة الكل يسير في ركب الثورة المظفر أيها الإخوة ويدعي أنهم الذين ساهموا في هذه الثورة ربما يرى عند نفسه لأنه مختل العقلية والشخصية أنه ممن أسهم فيها بحظ عظيم ربما شارك في مظاهرة ربما تكلم كلمة مزدوجة يظن أن الأمر توقف عليه حالة جنونية كحالة أكثر حكامها اليوم حالة جنونية للأسف حتى العوام والنخبة لا تخلو من أمثل هؤلاء أصحاب الرقاعات الفكرية فالشجاعة في غير وقتها انتهازية احفظوا هذا لكي تميز الانتهازيين من علماء الدين المثقفين والصحفيين والساسة والعامة الذين تطول ألسنتهم بعد أن تنجح الثورات أما قبل ذلك فإما أنهم ابتلعوها وإما أنهم أطالوها وسلطوها ألسن حداد بالتعبير القرآني لكن على أهل الثورة المدفوع لهم المنافقين الكذبة بغاة الفتنة بغاة كذا وكذا وكذا وكذا لا يوجد دين أيها الأخوة من الأديان لا يوجد نص من النصوص المقدسة كالقرآن والسنة دمدم على الظلم والظالمين وحرج على أهل العلم والبيان أن يفضح الظلم والظالمين تحريج ليس حقا من حقوقنا واجب مفروض علينا سنسأل عنه النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وأسباعه يقول من رأى سلطانا جائرا لا يعمل بكتاب الله جائرا كذابا ظالما فاسقا عن امر الله ثم لم ينكر عليه الا كان حقا على الله ان يدخله يوم القيامه مدخله ستحشر معه يوم القيامه ابحث بعد ذلك في حسنات صلاتك وعمرك وحجاتك لكي تنفعك النبي يقول إلا كان حقا على الله ان يدخله مدخله ستحشر معه اليوم أنت تدافع عنه فظن أنه باق لك لن يزيد لا هذا هو المثال أيها الإخوة الذي واثق الله عليه أهل العلم والبيان الذي غلظه الله وأكده على أهل العلم والعرفان أن يبينوا الحق للناس ولا يقتموه أنا سأتحدث أيها الإخوة لا عن عنوان عالم أو فقيه أو إمام أو شيخ أو داعي أو صحفي أو, أو, أكاديمي أو مثقف أو أكاديمية أو كذا سأستخدم لفظ مثقف وهي تعني ذلك كله على أقل في سياقنا هذا أريد بالمثقف صاحب البيان الذي له منبر في جريدة في تلفزيون منبر كهذا المنبر بين الناس كلمة مسموعة من النخبة يتكلم ويصنع قوله أيًا كان عالم دين أو دنيا أيها الإخوة سنعنوا هؤلاء بالمثقفين حتى لا نضطر أن نستخدم أي كلمات كثيرة المثقف أيها الإخوة واجبه يتعين بأداء دورين دور الشاهد ودور القاضي دور الشاهد وليس دورا سلبيا كما يظن بعض الناس الشهادة ليست عملا سلبيا، بحذ ذاتها عمل إيجابي الشهادة أيها الإخوة لابد أن تؤدى على وجهها قبل ذلك يحرج في كتمها ممنوع أن تكتم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لم يقل لسانه الله يقول علة هذا الكاتم الذي بلع لسانه وسكت وادعى أن الأمر قد لا يعنيه وانه غير مختدر ان يشهد الشهاده ايها الاخوه تقرير قدم تقريرا عما حدث عما يحدث تقريرا موضوعيا كما هو بلا زياده وبلا نقصان وبلا احكام احكام قيمه او احكام شريعه لا تتحدث لا تقول هذا ظلم لا عدل الشهاده عمل خطير واجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى ان تكون صادقا في شهادتك لا تنحاز الى فئه دون فئه حتى ان كانت العامه ظالمة لا تنحاجع العامة أيها الإخوة ضد الخاصة من عجل أنها عامة لا لا لا علينا أن نحكي الحق كما هو في كل الأوقات لكن طبعا حكاية هذا الحق عملية سهلة على المنبر هكذا وفي العموم نتواصل ونتنادى إلى أن نحكي الحق لكن في أوضاع معينة كما في بلاد العرب بلاد العرب والمسلمين هذه الحكاية صعبة جدا قد تكون انتحارا قد تكون استشهادا جورج أورويل وهو أحسن تقريبا مفكر في الغرب المعاصر أو الحديث حلل النظم الشمولية في دباجة وفي شكل أدبي في كلتا روايتين مزرعة الحيوان و1984 أحسن من تكلم في هذا الباب بشكل أدبي مثير وعجيب يقول في زمن الخديعة زمن الاستبداد والقهر والتزييف تزييف كل شيء يغدو قول الحقيقة عملا ثوريا لأنه عاش في إنجلترا لو عاش في بلاد العرب اليوم لقال عمل انتحاريا ليس ثورياً يغدو قول حقيقة عملا ثورياً انتحاريا استشادياً بلغتنا تقول وتمضي مباشره قد يكون السيف إلى رأسك أسرع منك تريد إكمال جملتك المثقف العالمي المحترم إدوار سعيد لخص دور المثقف الرئيس في جملة واحدة تبدأ أنك مثقف أنك تفهم أنك تدرس أنك واعن لك دور يكثف ويركز في شيء واحد النطق بالحق قوي الحقيقة في وجه القوة أن تجابه السلطة بالحقيقة ما كلفك ذلك أنت مثقف اللي تفعل هذا البعيد الدجال متمعيش كأكثر من نرى ثقفين دينيين وغير دينيين متمعيشون موظفون والله مرتزقة الرزق المهين غير الكريم أيها الإخوة هذا دور مثقف تبحث عن دور هذا دورك لا دور لك غيره ولا دور لك بدونه اللي يعني يكون دور عميل السلطة أو حذاء السلطان دور المهين الخسيس الرذل الذي يسارع إليه كثيرون أيها الإخوة حتى أحيانا لا يجدونه لماذا؟ لأن أمثال هذا الخسيس كثر بمئات العلوة يا إخوة يطلبون الأرزاق الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه وعز زمانه في هذا النظير وكان قوالا بالحق لا يخشى في الله لو تلائم أغضب ناصر في زمانه فشاعله في الإقامة الجبرية إلى أن لقي الله عبد الناصر وغضب السادات في زمانه قيل وهو الذي دست له السم أو جهان السادات وحزبها وزمرتها فمات مسموما الإمام إمام الإسلام لم يكن يسكت كلم بالحق وهو الذي كتب يقول إنه لولا النفاق والمنافقون ما ضاعت بلاد الإسلام وما جرى على الإسلام وأهله الذي جرى يقول أبو زهرة قدس الله روحه الكريم الطاهرة يقول لولا ذلك المنافق الذي وقف بين يدي معاوية ابن أبي سفيان وابو زهرة من الناقمين على معاوية حتى نكون عالمين ما في عالم يحترم نفسه ويحب معاوية ويحرق له البخخير مستحيل قال لولا ذلك المنافق الذي وقف بين يدي معاويه يقول امير المؤمنين هذا يشير الى معاويه فان هلك فهذا يشير الى ابنه ومن ابى فهذا واشار الى السيف وفرح بها معاويه قال اجلس وانت اخطب القوم قال لولا هذا المنافق ما قدر معاوية على تحويل حكم الشوري الى حكم وراثي استبداد لكن ضاع الإسلام وضاعت الامه وضاعت السياسه بأمثال هؤلاء المنافقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان. قطر لي أن أحد الباحثين أو أحد الدارسين رسالة ماجستير أو دكتوراه سيكون موفقا إذا وقفها على مسألة جمع فقط جمع شعر النفاق والدهان والملق الذي ارتزق به هؤلاء المتملقون على أبواب الصلاطين، سيجتمع عندهم مجلدات طويلة عريضة ويسميها ديوان. المنافقين من مداحيء السلاطين أكثر من عشرة من خلفاء بين العباس لقوا حتفهم قتلا وخنقا وسحلا وبالسم وحيان على أيدي أبنائهم أو زوجاتهم أو أقرب المقربين إليهم عشرة أكثر من عشرة من هؤلاء المتوكل على الله إمام أهل السنة والجماعة أنا أبرأ إلى الله منه فقط لأنه ناصر أهل السنة على المعتزلة في مسألة خلق القرآن متوكل الظالم كان عنده ابن محمد المنتصر بالله وابنه المعتز بالله وابن إبراهيم المؤيد بالله القاب، ألقاب مملكة في غير موضعها كان يحكي انتفاخا صورة الأسد دي. هذا متوكل وهذا منتصر وهذا معتز وهذا مؤيد. متوكل هذا يسأل علام الكبير علامة البلاغة والأدب ابن السكيت يقول له من خير ابناي محمد المنتصر والمعتز أم الحسن والحسين قال له ماذا؟ غضب الإمام الجليل وهو مؤدب ولديه، لكن عنده بقية من ضمير بقية من احترام النفس يعني بلغ بك الهبل أن تجعل نفسك بمثابة علي بن أبي طالب وبولديك هؤلاء الحقيرين المحقورين ندين للحسنين الله أكبر قال له ماذا؟ ماذا تقول؟ الخياس غير وارب يا أمير المؤمنين قال له أمر باستلال لسانه فأخذ لسان الإمام ابن سكيت واختلع ثم ديسة في بطنه ومات الرجل من فوره المتوكل هذا هو الذي هدم قبر الحسين بالعراق وسوى به الأرض أو سواءه بالأرض يفضل ولديه يدور في خاطره أنه أبضل من حسن الحسين لماذا؟ لأنه قر في ذهنه المعتل الملتاة أنه أبضل من علي هو ابن عم الرسول كمان عباسي ليش لا يعني ليش علي هذا شيء جنون حالة جنونية جميل جدا سنرى ماذا فعل به حسنه آه الحسن ابن المتوكل محمد بن جعفر ابن المعتصم سلسلة قتل أبا الحسن هذا ابنه له محمد المنتصر هو الذي قتل اباه وكان ابوه المتوكل الأحمق هذا أيها الإخوة إمام أهل السنة في وقته كما نجعل الآن بعض الخونه وعملاء الاستعمار ائمتنا والناطقين باسمنا هنا وهناك شيء لا يصدق عار علينا كما كان عارم في التاريخ كان المتوكل هذا أيها الإخوة والاخوات قد أخذ البيع والعهد على الناس طبعاً بقوة السيف وبالأصفر اللي بالذهب في الإغراءات في ناس تغرأه وفي ناس بالسيف على أنه بعد عمر طويل عمر النشمي المتوكل حين يهلك يكون الخليفة عليكم ابني محمد المنتصر وبعد عمر طويل حين يهلك محمد المنتصر لابني المعتز بالله وبعد عمر طويل إذا هلك المعتز بالله ابن إبراهيم المؤيد النبي يثبت عنه أن من جار في وصيته حين إيه؟ حين احتضاره راح قبل احتضاره توصي وصية إلى جهنم النبي يثبت عنه أن العبد قد يحسن العمل ستين سنة فإذا احتضر حضرته الوفاء جار في الميراث لم يرضى بقسمة الله بين الورثة جار ورث هؤلاء أكثر من هؤلاء النبي يقول دخل النار ليس ستنفعك عبادة ستين سنة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم التركة تركتي هو تركتك عشر تلف يورو خمس تلف يورو مئة ألف يورو مليون يورو بعض الناس تركات حقيره فكيف تعامل الأمة كلها على أنها ترك لك وتحتجن وتحتجز أعصارها وأجيالها إلى ربما ستة أو سبعة أجيال يحكم لهذا أربعين سنة هذا جيلان وهل سيعيش اخوه اربعين اخوه على الاقل ثلاثه اجيال ويقوم شاعر منافق ايها الاخوه انا متاكد هذا الشاعر كان على استعداد ان لم يفعل ان يقول كما سمعنا بعض المتمشخين اليوم ويمكن ان تسمعهم في اليوتيوب والله الذي لا اله الا هو فلقد استمعت ورايت من يقسم ويقسم باغلظ الايمان كذبا وذهانا ومرقا للسلطان اقسموا بالله إنها لا شهادة لوجه الله في حسني مبارك والثورة دائرة وذهب حسني مبارك إلى حيث ألقت فإذا بهم يبكون من أجل الثورة والثائرين ومن أجل الشباب الرائع الذي حررنا من الظلم ولولا أنني أعلم من نفسي ما أعلم لما صعدت هذا المنبر ولا تركت هذا الدور دور عالم دين وتكلم في الدين لكن أقل ما أفعله لن أحلف بالله إن شاء الله من اليوم حتى صادقا لألا نجعل الناس يحتقرون أيها الاخوه الحلف بالله اسمعون مشايخ هذا ليس لي لحية آه مدير لحة هكذا ما شاء الله يحلفون في الفضائيات في التلفزيون كنت أحدثكم عن النظر في المراه واكتشفت أنني مغفل انسان مغفل فعلا بسيط أنا إنسان يعني بسيط جدا طلعت لأنني لا أستطيع أن أنظر في المراه وأنا أعلم أنني كذاب لا أستطيع لأنني سأحتخر هذه الشكلة ساحتقر هذه الصورة سأبصق عليها سأبصق على صورتي أقول أيها الكذاب المنافق كيف تنظر في وجهك وجدت هؤلاء لا ينظرون في المرآة ينظرون في وجوه ثمانين مليونا قبل أيام نطقتم بالعار وبالشنار وبالكذب واليوم تواجهون ثمانين مليونا وتبكون من أجلهم ومن أجل ثورتهم انا لله وإنا إليه رجل فعلا من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه لم تشعروا بكرامتنا المضيعة في الليالي الحوالك والأيام البواعد للظلم الغابر لم تشعروا بكرامتنا لأنكم لا تعلمون الكرامة معنا ولما طوى الله صفحة هذا الظلم المخيم جئتم تتنادون بمآثر الثورة وفضائل الثوار وتبكون فرحا بالنصر المؤزر المظفر والشعور المسكينة تصفق لكم هي تستاهل امثالكم ترتزقون بها وبالامس ارتزقتم من موائد جلاديها والآن ترتزقون بها على الفضائيات واسم اس واتصالات وفتاوى مدفوعة وبرامج وملايين وألوف أنا أتسأل حقيقة ما الفرق بين هؤلاء وبين الطاغية الفرق في حجم الطمع انتبهوا فقط الطاغية يتحدث باسم العلمانية باسم أوروبا وأمريكا وهم, وهم يتحدثون باسم الله والرسول دعوكم من هذه الديباجات الفارغة الكاذبة في الحقيقة ولد التحقيق الفرق في حجم الطمع طمعهم أيها الإخوة يتمحور على مئات الألوف وبعضهم على ملايين الآن مرتبات بالملايين عقود مع شركات لكي يأتي يعلمنا ديننا وينورنا في دين الله تبارك وتعالى حبا فينا وفي اخرتنا بالملايين وأما الحاكم فطمعوه بحجم دولة من مقياس ثمانين مليون فروات عشرات المليارات إذن هو خضياته انجح مبر له أن يفعل ما يفعل إذا المسألة أطماع أطماع وأرزاق ومعيشة تكفي العالمين هذا الفرق لا أكثر ولا أقل لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال النظر في المرأة قال أنا بتفلسف عليكم أنظر في المرأة المرأة إيه؟ كسرنا المرأة نحن ننظر في وجوه الملايين الذين بعناهم وكذبنا عليهم وأسمعناهم العار احد هؤلاء لم يبق عليه الا ان يحكم بكفرنا بكفر كل الذين ثاروا ايد الثورات نفس هذا الشخص انا لا اكن اصدق حقيقه لا تصدق لا ادري هل هل تستطيعون ان تصدقوا انا اشعر بالعار انني انتمي الى هذه القبيله قبيله من يتكلم باسم العلم باسم الدين حتى حق على العربي كعربي ان يشعر بالعار لان في العرب امثال هؤلاء على كل حال الامم كلها لا تخلو من امثال هؤلاء لان اصبح هؤلاء قاده الكلام في الدين وفي الثقافة العامة شيء مخزي بعد أيام نفس الشخص هذا يقول الشباب الرائعون شباب الثور الذين حررونا، نفس هذا الشخص العجيب الغريب لا أجد ما أصفه به أيام الظلم أيام النظام البائد تصله شكايه من إخواننا من غير المسلمين الذين يتأذون بسماع أذان الفجر وفي صوت أجبل من الصوت المصرح يؤذن أو يخرق القران الكريم اسمع الأذى المصريك شعر بدره جميل جدا جدا يا أخي تعرفون ماذا قال هذا الشيخ؟ الذي كاد يكفر الثوره والثوار والعان يتمسح بالثوره والثوار قال لا يجوز من أين أتينا بدعه الميكروفون هذه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ادخوا على اليوتيوب كلمات الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله تشبه بأصوات الحمير؟ هذا السيخس نفسه سألوه هل حقا انك تدفع ببناتك المسلمات لانها منصوره بحال دين كبير ويستفتي على التليفون فتو مدفوعه كمان مش شبعان في الفضائيات كما يقول التوانسه يفطرون على الدنيا وبدهم يتصحوا على كمان تليفون مدفوع فتاوه مدفوعه التليفون لك ساعه وتدفع لك مئات الجنيهات عشان تستفتي ما شاء الله الامام ابو حنيفه مشايخ الاسلام العظام ما شاء الله مجاهدين صحيح انك تدفع ببناتك الى مدرسه تبشيريه قال نعم ولا يستحي قال طبعا قال هذا انفتاح ومرونة الرجل يا إخواني ليس ضنينا بدينه دينه لا يساوي عنده قشة بصل الذي يقول عن الأذان أنكر الاصوات لصوت الحمير هذا يهزأ بالدين وأهله يهزأ بالشرع والشعائر والشرائع الإلهية قادر على أن يبدل جلده كل يوم مئة ألف مرة من أجل الجنيه الزائد يودع في حسابه لا كثر الله في المسلمين ما أمثل هؤلاء واسمعوا على ذكر أبي حنيفة أنا ذكرت أبو حنيفة الإمام الأعظم في الإسلام بعض الناس يستغرب لماذا لا يزال هذا الإمام هو الإمام الأعظم لماذا لا تزال أوسع رقعة في العالم الإسلامي وأكبر عديد من المسلمين يعبدون الله بمذهب مذهب أبي حنيفة كيف عاش وكيف مات أبو حنيفة أبو حنيفة مش ورق وأكلام وفضائيات وكلام وخطابات من برية مثل هذه الخطابات لا لا لا لا, لا. اسمع أبو حنيفة رضوان الله تعالى لن نتحدث عن علم الإمام وذكاء الإمام عن صدع الإمام بالحق في وجه السلطة الظالمة أبو حنيفة الإمام الأعظم قدس الله سره في أيام بني أمية ابتلى ويمتحن وزيرهم ابن هذيرة يأتي وزيرا على الكوفة تثور بعض القراقل والفتن يستدعي العلماء ثم يوكل إلى كل عامل طرفا من أعماله يوليه أنت هذا العمل وأنت هذا العمل وأنت هذا العمل وأكذا وأما أبو حنيفة فاستدعاه بخصوصه لرفعة مقامه معروف شيخ الإسلام هذا إمام الأمة قال أما أنت فأجعل إليك الخاتم لا يصرف درهم ولا ينفذ حكم إلا بختمك قال له لا لا أتولى هذا العمل يريدون أن يبيضوا صورة الظلم الأموي أيها الإخوة بأبي حنيفة أبي حنيفة موظف عندنا اليوم يتجرأ مثال هؤلاء يكتبون التقارير في إخوانهم العلماء وفي مؤسساتهم الدينية من اجل ان ياخذ وظيفه في وزاره الاوقاف مش يصير وزير لسه ولا شيخ الكذا لا لا لا وظيفه ويكتب يريد يرتزق يكتب تقارير الاستخبارات ليس بالخرص ولا بالتظني اتكلم عن حقائق اعرفها تفصيلا باشا يكتبون تقارير عشان يفوز بوظيفه يزداد مرتبه فيها كذا وكذا دولارا ابو حنيفه قال لا فالحى عليه قال أضربك قال له افعل ما بدلك لن اتولى لك عملا فشاء إليه إخوانه يا أبا حنيفة انشدك الله تبارك وتعالى لا تهلك نفسك فإن إخوانك ووالله يقولون ما قبلنا هذا العمل إلا مرغمين ولسنا نحبه بس أرغمنا قال أما أنا فلا أتولى لهم عملا لبني اميه حاشار الله أن يكتب في صحيفة أنني توليت لبني اميه يقول عملا ووالله لو راودني وفاوضني على أن أعد له أبواب مسجد واسط، لم فعلت. والمقابل يعني نقتل. لن أتعاون معك يا سلام يا أبو حنيفة، يا سلام يا نعمان، يا سلام يا إمام المسلمين الأعظم فعلا قبل يتيان ذي لبوسياء بقرون، الغرب يفتخر ب لبوسياء صاحب العبودية المختارة. لبوسياء قال، وصدق في مقال أيها الإخوة، وبالحق نطق في القرن السادس عشر قال لست أطلب منكم أيها الناس. يحرضهم على الطاغيه على الظالم على الدكتاتور اكل الشعوب لست أطلب منكم ولا أدعوكم إلى أن تواجهوا وأن تصطدموا معه أعرف أن هذا صعب وشاق عليكم أن تذبح وأن تقطع وأن تسجن وأن تنفعوا من البلاد صعب كل ما أطلبه منكم يقول الشعوب لا بوسيع فقط ألا تتعاونوا معه كنوا سلبيين كفوا أيديكم لا تلوا له وظيفة لا تبيض له صحيفة لا تنطقوا باسمه لا تحرقوا له بخورا لا تمسحوا له جوخا اتركوا يقول له أبو سيه وهو حتما كتمثال العظيم من المعدن سحبت قاعدته من تحته فسقط متحطما تحت تأثير وزنه الثقيل هذا ما سيحدث يقول له أبو سيه مع كل طاغية فقط لو أننا لم نتعاون معه تركنا أبو حذير كان يفهم هذه النظرية بكل بساطة يقول لا أتعاون لو طلب مني أن أعد أبوها المسجد وإلا قتلني سأقول له أقتلني فأودعه السجن وضرب الإمام مئة من الأصوات وعشرة مش شيخ عادي وإنسان منفعل وإنسان غلبان درس لكتابين وحفظ له الشيطين أبو حنيفة, أبو حنيفة إمام الأمة أستاذ الأساتير الشيخ الوقور الجليل العرب بالله يجرب ويضرب مئة صوت وعشرة أصوات ولم تر له قناة ثم بعد ذلك ساموه التعذيب تعذيب يوميات كل يوم تعذيب وشبيب بالحبال وكذا حتى أوشك على الهلاء تروح يموت خلاص انتهى وما في أكل فجاء السجان الضارب وقال لابن هبيرة عليهم الله ما يستحق يا أيها الوالي الرجل أوشك أيها يهلك قد يموت تحت أيدينا ماذا نفعل هذا إمام جليل ممكن الناس تطلب عن ذلك مش شخص عادي فقال ابن هبيرة من ينصفني من هذا الرجل ماذا أفعل معه عرض عليه مره اخرى ان يتولى له العمل فرد ابو حنيفه الان ليس للعلماء انما لابن هبيرة لو فاوطني على ان اعد لك ابواب المسجد ما فعلت ذلك اضرب عذب اقتل لن افعل وقال لخوال العلماء كيف ادخل في عمل لرجل قد يكتب باراقه دم بريء او بسجن مظلوم واختم عليه انا افعل هذا بنفسي ضاعت اخرتي كم بيننا وبين ابي حنيفه احسب ألف وارمائة وثلاثين ماتتوا في مئة وخمسين الهجرة راح مئة السنين راحب ونحن سنروح سنذهب ويأتي من يتحدث ستكر ربما مئات أولوف الله أعلم الله وحده العليم الدنيا سريعة الدنيا ما أيها الإخوة خاطر سريع الله مصرحية الدنيا بعد ذلك زادوا عليه العذاب والرجل الرجل مستعصم بموقفه واثق بربه ضنين بدينه معظم خشة الله تبارك وتعالى هل الدين دين في القلب يا أخواني. ولذلك ومن يكتمها فإنه آثم قلبه مسألة قلب في تعظيم الله في القلب ولا ما فيه مش حكاية إنها أنكر الأصوات وتبكون كم أكره البكاء على المنابر وفي التلفزيون سأقولها واضحة وقلتها قبله لا تبكي لها الناس ابكي بينك وبين ربك كم أحتقل هذه الأساليب يتباكون في الفضائيات تبكون للطاغية وتبكون على الطاغية ثم تبكون للجماهير ومن ومنعجل الجماهير ما هذا لم نعد نفهم أي شيء بعد ذلك قال ابن هبيرة يؤجلني أو أؤجلوا خليني نعطيه فرصة طيبة مدام دهلك فوافق ابو حنيفة بمشورة إخوانه فأطلق سراحه فقال له أمهل حتى استشير إخواني فتركه فهرب فلم يعرف أين ترك الكوفة كلها هرب ودالت دولة بني أمي 132 للهجرة وجاء ابن العباس وتجددت الإمام الأعظم نحنة جديدة نفس الشيء وعلى يد أبي جعفر المنصور قال له هاي ابو حنيفة تتولى القضاء لنا يتزينون به يبيضون صحائفهم السود أيها الأخوة يغسلون وجوههم وتاريخهم ومظالمهم يعدون تأهيل صورتهم ترميم صورتهم القبيحة في نظر الجماهير الجريحة فأبو أبو حنيفة فضرب وسجن وبقي في سجنه إلى أن لقي الله لم يمت في المسجد ولا بين تلاميذه مات في سجنه رضوان الله تعالى عليه هذا أبو حنيفة مثقف بلغتنا إمام عالم هذا أحد المثقفين باللغة العامة وفي المقابل سوف نرى مثقفاً آخر من أصحاب الشعر والمدائح من المرتزقة أصحاب الملق والدهان والرياء والنفاق ماذا يقول المتوكل الذي راهن أجيال الأمة راهن مستقبل الأمة على الأقل ثلاثة أجيال قال له أحسن شيء بتسوي هذا فأما محمد فنور من الله يهدي به اللهم يهدي قال المنتصر هذا نور إلهي هذا وأما أبو عبد الإلهي قال له هذا المعتز بالله شبيهك في التقوى متوكل ما شاء الله تقوى الله عنده عظيمة ويجدي كما تجدي قواض هذا قوام ليل بالأسحار وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد الله أكبر هذا المؤيد بالله الثالث قال فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رجد وكلهم مهدي فلتفرح الامه المنكوبه ايها الإخوة لقد منن الله عليها لا بمهد موعود واحد لكن بثلاثه مهادي دفعه واحده ومن هالنور هذا الذي قتل اباه يقف شاعر متملق منافق اخر امام النور الالهي محمد المنتصر الذي ازهق روح ابيه الذي اراد توريثه الملك من بعده ورائه بالخنجر حتى أتى عليه في ليله ليس فيها قمر ليس فيها بدر الدجى يقول الشاعر المتملق المداهن لقد طال عهدي بالإمام محمد وما كنت أخشى أن يطول به عهدي لما رأيتك في برد النبي محمد كبدر الدجا بين العمامة والبرد يا سلام شبيه محمد له هذا محمد المنتصر قاتل أبيه السفاح الطاغي أيها الإخوة شبيه بالنبي محمد وهو بدر الدجا بالله لئن كان محمد بن جحفر هذا الملقب بالمنتصر بدر الدجا فبالله قولوا لنا كيف يكون ليلنا إذا هذا البدر الذي يضوء لنا كيف ستكون حركة الليل العربي والمسلم يا إخواني يا سلام عن النفاق قبل زهاء أسبوع استمعت إلى زعيم عربي الرجل يقول صح يقرأ وبصعوبة بالغه صح بقرأ عند آخر كلمة تقريبا كانت تزهق نفسه بصعوبة يتهجى قلت عادي ليست أول مرة شوف النفاق العربي ما زال متصلا نفاق في الأمة في كل أمم على فكرة المثقفون منافقون آه أكثر منافق في كل الأمم لسنا بدعا حتى يعني إيه لأن نجد أنفسنا لكن عيب على أمة ستلوا كتاب ربها وسنة نبيها أن يزداد فيها النفاق ويستشري يستفحل يندلع تعرفون ماذا؟ كتب موقع شهير جدا جدا موقع كذا نت كتب خطاب الزعيم ممنهج قلت هو خطب أصلا هو يستطيع أن يخطب هو يستطيع أن يقول يا أخي اعطيه فرصة أن يقول في الأول هو لا يستطيع لا أن يتكلم ولا أن يقوله ولا أن يحدث شيئا طاغية كذا كنت عارفينه طبعا المشهور ألف أحد المنافقين كتابا كتاب ويطبع من أموال الجماهير أيها الإخوة لا نقول من الضرائب من دمائنا من حقوقنا يطبع غصبا عنا ويوزع بقروش زهيده قال قال فصدق ويكتب هؤلاء المنافقون أن الزعيم تبعوا هذه الحقيقة لابد أن نعرفها وأن نرفع رؤوسنا كعرب بها الزعيم كان يأتيه الزعماء من العالم تخيلوا اليابان وأمريكا والإندسطين وأوروبا آه؟ من العالم وكندا يأتونه من كل اصقاع الأرض الاربعه قال يتعلمون السياسة هذا يكتب ويوزع في كتب من أموالنا يعلمه كيف تكون السياسة حسن مبارك يعلم زعماء العالم كيف تكون السياسة سياسة مبارك أنا فككت لغزها مش لغز هي بكنية وصحيح الرجل لم يقل شيئا إلا صدى قال أمريكا هتخربيت واقربت بيتنا أمريكا هتدم العراق دم عبد العراق أمريكا حتساوي صحيح ترى سياسته واضحة جدا جدا هو مع معاداة الأمم الأقوى لأنه يعلم أنه لا حيلة له ولأمثاله وهم منصبون بأمريهم لذلك دائما يراهن عليهم هيغلبوكها هتشوفه و... <تصفيق> وبمن يغلبون أيها الزعيم معلم السياسة العالمين بك وبأمثالك وقال لك أنا سياسي أنا أذكى أحد فيكم وقال في المنافق كتيب قال فصدق بذكرنا بمين بصديق الأمة صديق الأمة اليوم حسني مبارك إن أبي قال إيه أبو بكر الصديق لما قال إن كان محمد قال ذلك فقد صدق مستودع الحكمة وبدو أنا نصدق إنه فعلا بعلم السياسة في العالم السياسة كيف تكون تنبطح بالكامل وتجعل المخطط يمشي كما يريد أعداء الأمة بعدين نقول له مش قلتلكم تعالنا وخليك مؤدبيا أرض بكل ما تريد أمريكا وإسرائيل لا تقولوا ببه ولا لا ستصيبوا المحز السياسة ما شاء الله السياسة من أعجب وأغرب أنواع السياسة التي شهدها تاريخ السياسة عبر العصور وبعلم الشعب أن الشعب أن العالم يتعلم منه السياسة إن لله وإن إليه راجعون نعود إلى المثقفين والعلماء أيها الأخوة عبد القادر الجيلاني يقف أمام المقتفي لأمر الله شو شوالألقاب العجب هذه؟ مستضيئ بأمر الله، مقتفي لأمر الله، متق، ومعتز، ومؤيد. هذا اسمه المقتفي لأمر الله. هذا مين؟ الإمام عبد القادر الجليلاني. أمام الناس، عبد القادر كان يحضر خطبته هو مئة ألف، وأزيد في بغداد. بغداد كان في أكثر من ثلاثة، من ثلاثة ملايين البشر. قال له يا أمير المؤمنين، وليت على المسلمين أعظم الظالمين. فما أنت قائل غدا لرب العالمين وأسرع الحاسبين قال له وليت يحيى ابن سعيد المعروف بابن مزاحم أظلموا أحد الولى تجعله واليا على الناس قال له فانتفض وعزله شرطاً ومام الناس مش من تحت لتحت قرأت لي أحمق بالأمس يقول إذا أردنا أن ننصح لابد أن ننصح بيننا وبين من ننصح له يتكلم على الحكام. قال تنصح الحاكم زي ما تنصح لأخوك لأن أنا ونوصل له ما شاء الله بقدر أصل له بسهولة بصل للم وبعدين حيصمعك لا لا يا حبيبي وبعدين ظلمه لأنه ظلمه مستخفي مش مستعلن جهير ظلم جهير مستعلن كما ظلم جهارا سننصح له جهارا سنقول حق جهارا صحيح؟ وليبدل الباطل والظلم جهارا مش من تحت لتحت ونسمع عن برامج إصلاح مش شايفين حاجة وينها يا أخي برامج إصلاح ورجين يا أخي أنا أقول لكم الناس لو رأوا هذه البرامج على الأقل دارت عجلتها دورة واحدة أنا أقول لكم لن يثوروا لانه معنى الثوره ان نموت مش سهل ان يموت الانسان اشعر انه بال... في مهزله في الموضوع حين يشبه الثوار ايها الاخوه بانهم ناس مغفلون وهبلان يدفع اليهم وقال مش عارف سندوشات كنتكي كنتاكي وكان كذا موضوع عشان نموت هذا احتقار لذكائنا هذا اهانه لذكائنا ايها الاخوه اهانه لذكاء كل انسان يستمع لكلام هذا عيب تحكي كلام هذا من الذي مستعد أن يذهب يموت اللي لم يفقد احد اطرافه واكثر من اجل قال هذا عن قروض لكن منطق القرود هم الذين يعرفون أمثال هؤلاء منطقهم أرقص للقرد في دولته حتى القرد إذا أصبح ذا سلطة أرقص له تقهارداً بدعيش وترتزق لابد أن تكون أمور جهيره وأن تكون واضحة أيها الإخوة هكذا أبو الفرج بن الجوزي ومش معروف هذا الإمام الجليل والمحدث والفقير والحافظ والأديب والوعظ الشهير أشهر وعاض الإسلام ابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن أه؟ المعروف بأبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه مش مشهور بأنه يعني كان يقاوم بالسلاطين لكن شوف في بقية تقى بلا شك ما؟ يا غفي وخاطب المستضيء بالله لقى بيجي تحفظوه يقول له أمام الناس في مجلس الوعظ يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك إذا تكلمت لقلبي بخاف منك مش هيعجب كثير وكان في مجاعة أيام في بغداد وإن سكدت خفت عليك فأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي دوام أيامك هي واحدة شو دكاء يا أمير المؤمنين إن من يقول لك اتق الله خير ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور لكم أهل بيت النبي أنتم عباسيون أولاد عموا متخفوش سوف تكون قال كذب هذا بغشوك يا أمير المؤمنين قد بلغني عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أيما وال ظلم الناس بمظلمه فبلغتني فلم أغيرها فأنا الذي ظلمت ما تقول ليش غلطوني ضحكوا علي واذا قلت غلطوني وضحكوا علي وبطانة سيئة وما كنتش عارف الحقائق سنرمي في وجهك بقولة عمر الأخرى والله يقول عمر لو أن بغلة عثرت بشاطئ الفرات لظننت أن الله سائل عنها عمر يوم القيامة لما لم يعبد لها الطريق أنت رضيت أن تكون رئيسا سلطانا شيخا ما بعرف ملكة لخري مسؤول عن هذه الرعية طبعاً لا تستطيع أن تكون مسؤولاً بنفسك عليك أن تستنفذ الجهد والوسع لا تنام الليل ولا النهار الدرأتم موظفين وبرامج ونظام معقد جداً جداً جداً لكي لا يظلم أحد وشفافية شوف إسرائيل كيف أهنتنا؟ مش اهانتنا بالغارات هذه اللي راح فيها زهاء تسعة شهداء وعشرات الجرحى. لا اهانتنا بمحاكمة رئيسها السابق وطبعاً واضح أن هذه في توقيت واضح يعني هذه رساله للغرب الاوروبي الديمقراطي والامريكا لا نزال واحه الديمقراطيه في الشرق هؤلاء برابر هؤلاء همج لا عليكم منهم كذبه لا يفهموا ما هي الديمقراطيه نحن اهل الديمقراطيه رئيس دوله, دولة اسرائيل يسجن سجنا فعليا سبع سنوات وثنتين مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات ويبكي يجهش بالبكاء كالاطفال يرى انه ظلم قال ما في ظلم هنا الان ترون ماذا يحدث في النفس الان ما في ما لا أحد معصوم صحيح المنصب يغري وسوء استعمال السلطة حتى أيام الرسول كما قصصت عليكم موجود وحتى أيام عمر سوء استعمال السلطة موجود ومن صحابه وضربهم عمر حتى ادماهم وأخذ أموالهم أو نصف أموالهم وكان شعر من أين لك هذا من ما بتجيبوا قاعد عشانك والي تعال هينا ما فيش عندي رحمة أنا أولاده حسبهم عمر حسب ابنه تعرفون قصة الجمال ما في عنده لعب فيقع هذا هالطبيعة البشر لكن النظام المهم طبيعة النظام كيف النظام أيها الأخوة صحيح لا نزال نؤكد أننا لا نراهن على الفرد نراهن على النظام أيها الاخوه كيف يكون النظام في اعتقادي المتواضع وبكل أدن أنا أرى أن الصحابة وقعوا في لبس لا أحب أن أقول في خطأ لكن في لبس في شيء لا أوافق عليه لكن طبيعي الصحابة أيها الاخوه خرجوا من مجتمع بدوي قبلي ممزق ممزع وما شاء الله نشأت لهم شبه دولة متكاملة في فترة أقل من عشر سنين شيء لا يصدق فبلا شك يعني ما طورش منهم يكون عنده وعي سياسي مكتمل مستحيل, مستحيل طبيعة الأمور يعني لكن الخطأ الكبير أو اللبس العظيم الذي وقع فيه الصحابة أن سؤالهم الذي دشنوا به سياستهم الخلافية بعد رسول الله لم يكن كيف يكون نظام الحكم من الحاكم أنا لا يعنيني من يكون الحاكم هذا أو هذا أو هذا ما مش خطيرة مساله كيف سيكون نظام الحكم على فكرة لليوم عندنا ايه ايها الإخوة هذا الوسواس من الحاكم من الذي سيصل لا يهمني انا ينبغي ان استفرغ وسعي في البحث عن الشكل الامثل والصوره الانظف لنظام الحكم وبعد ذلك ايا كان الحاكم سيخضع للشفافيه والمراقبه والكنترول والمحاسبه والمعاقبه وإسرائيل مش أشرف منا مش أذكى منا ولا صحيح، فننجو بذلك لكن من وراء هذا الكلام أحب أن أقول إن كنا لا نراهن على الفرد لكن لابد أن نراهن على تربية الفرد ما فيش الشفايدة برضو لأنه في اللحظات الحرج جدا من غير رهان أيها الإخوة قد يتقدم فرد ويختصر الطريق قد يختصر الطريق بكيفية توفع الأمة آلاف الضحايا ربما عشرات ألوف الضحايا توفع الأمة تدخلاً خارجياً قد يستحيل استعمار إلى نكبة جديدة مثل ما حدث في تونس حقيقةً رشيد عمار هذا هذا رجل حقيقةً أنا أؤدي له التحية رجل محترم وتواري الآن متواري في الظل ولا أبداً أبداً لأنه رجل أنا متأكد يبحث عنه سيكون ابن عائلة شريفة ابن أصول تربى تربية تلقى تربية محترمة هذا الرجل محترم في ذاته في اللحظة الحرجة قال إيه للطاغية لا لن أذبح شعبي من أجل سواد عيونك كفاكما أي طغوت وكفاكما نهبت أخرج وإلا قتلناك أكذا بلغنا قال أخرج قال له في حماية ليبيا وحماية الفرنسيس وخرج لماذا لماذا فعلها رشيد عمار فرد أحسن أهل تربيته أيها الإخوة من غير لم نكن نعرفه ما في ريان عليه لكن سبحان الله أدى دورا مشرفا العساكل في مصر وربما حتى إيه؟ الرأس فيه ربما عندهم مثل هذا الشرف الباريخ حقيقة أخذوا موقفا ايضا ليبيا ما فيها بشكل واضح هكذا ما فيش بشكل واضح لأنه ما في جيش لو في جيش ربما إن شاء الله كان يحدث هذا بعض القيادات من أول يوم حطهم في قام الجبرية وبعضهم عنده في العزالية حتى يقتلهم يموتوا معه تعيشوا معي وتموتوا معي ما فيه فإذا لابد أن نراهن على التربيه لكن لا نراهن على الفرد بعد ذلك على شكل نظام الحكم ولذلك احب يعني أن أعلق على كلمة قرأتها لمحامي رجل قانون بريطاني كلمة عجيبه جدا متحف كأولف يقول هذا المحامي النابه اللامع لمن قال له العدالة والعدالة والجسس قال له العدالة أمر سهل ما هو صعب حقا أن تفعل الصحيح فكروا فيها الرؤفة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويحبو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين لماذا العدالة شيء أو شأن سهل طبعا إذا توفرت شرائطها وتهيئت مقدماتها كانت أمرا سهل ياها الإخوة في دول ديمقراطية واعية لا بد أن يحكم بالقانون فإذا أخذ القانون مجراه أيها الإخوة وجرى في طريقه وسبيله ظهرت العدالة وأسفر وجهها لكن ما هو صعب أيها الإخوة أن يؤدي شاهد شهادته بصدق وحق ما هو صعب وشاق جدا أيها الإخوة أن يأتي شاهد مغيب لا أحد أذن به لا أحد يعلم به لكنه شاهد على الجريمه المنكره شهادته قد تكلفه حياته أو حياة أولاده وزوجته هذا صعب فيأتي يؤدي الشهادة ويغامر بأمنه وبأمن أهله وأولاده هذا صعب جدا جدا وبغيره لا تتحدث عن الشهادة لذلك إذا وجد في الأمة النزاهة والعفة والشجاعة والالتزام بالحق الالتزام بالمعنى الإنجليزي الكلمة مش التزام يعني أن نطبق الشيء لا لا لا التزام حقيقي داخلي في ضميري أن أحكي الحق وأن أقول الحق كما قلت لكم ليس في وجه السلطة وحدها أحياناً إذا اختطت الظروف في وجه الجماهير ونعود إلى أورويل مرة أخرى أورويل هو القال التحرر أحياناً يعني أن تسمع الجماهير ما لا تحب سماعه تتحرر حتى من رهبة الجمهور مش من صوت السلطة فقط ومن الجمهور كمان لأنني ملتزم بالحق سأقول حق أرضى أو أغضب أياً كان من يرضى وأياً كان من يغضب لذلك أختم أيها الإخوة بالمثقف الذي يؤدي دوراً مزدوجاً ذكرت لكم الدور الأول الدور الاول الشهادة ان يؤدي الشهاده والا يكتم هذه الشهاده والدور الثاني الحاكم مطلوب منك كمثقف ما هو اكثر أيها الإخوة من مخبر في قناه فضائيه ما هو اكثر من مراسل مطلوب منك الان ان تصدر حكما ما الذي يحدث هل هذا عدل او ظلم هل هذا يجوز او لا يجوز وما الذي علينا فعله كمثقف مطلوب عليك ان تكون الان قاضيا كنت قبل قليل شاهدا وأنت الآن قاض لابد وستخضع في كلا دوريك وفي المرتين الثنتين للتقويم والمراقبة والبحث والتنقيب هل أديت الشهادة بصدق وهل حكمت بالعدل هل أنت شاهد صدق وهل أنت حكم عدل أم لا هل يمكن أن يكثف الدوران في في كلمة واحدة نعم الالتزام بالحق حين أود الشهادة وحين أصدر حكمي على الواقع أيها الإخوة هذا هو المثقف بلغتنا هذا هو الإمام هذا هو العالم هذا عالم الدين هذا صاحب الضمير ليقضي الحي هذا الذي يحترم نفسه ولا يسعى فقط لمصلحته أيها الاخوه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة الحق والملتزمين به والمبشرين به نتنادى إليه ونسعى إليه ونشرف به ونجاهد في سبيله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليقة للشر نسألك حبك وحب من احبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك ويعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويأمن فيه الناس أجمعون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخم الصلاة